إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داقذين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله